بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت مما يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك والتغفر إنه كان توابا